وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرَ بِهِ بَرَدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَعْـدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُشْوَدًا وَهُوَ كَئيبٌ أَوْ مَن شَاءَ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ